بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه دا وسلم تسليما كثيرا أما بعد بإذن الله تعالى سوف ندرس مع مادة للعقيدة المجلد الأول من كتاب معارج القبول. حسب الخطة الموضوعة من قبل إدارة المعاهد العلمية لإعداد الدعاء بالمركز العام لجماعة أنصار السنة المحمدية. وبالنسبة لمادة الفقه مقرر معنا. كتاب منار السبيل شرح في شرح الدليل وذلك إلى كتاب الصيام ان شاء الله تعالى انتم تعلمون حفظكم الله ان هذه الدورة تعد دورة مكثفة نسبة لعدد ايامها القليلة خاصة اننا ابتدأنا متأخرين الامر الثاني انه ليس عندنا ايام فانتم تعلمون ان يوم السبت من بداية الحادي والعشرين من هذا الشهر سوف تبتدأ دورة اعداد المجتهد بالزقازيق من الساعة السابعة صباحا وحتى الثامنة بعد العشاء وسوف تكون دورة مباركة أنصح إخواني طلبة العلم ألا يفرطوا فيها وكذلك عندنا جميع الأيام تقريبا مشغولة لأن حتى يوم الاثنين المفروض أن هناك معهد اعداد دعاء بفرعة لمفتاح وفي نفس التوقيت سيكون هناك مجلس للإقراء في الزقازيق للمواد التي تحتاج إلى وقت كحفظ الجامع بين الصحيحين ونحوها من الأمور التي تحتاج إلى متابعات فسيكون يوم الاثنين مخصص للإقراء مع فضيلة شيخنا المبارك الشيخ الدكتور إبراهيم الشربيني حافظه الله ورعاه ولا تكاد تجد يوم من أم الأسبوع إلا وهو مشغول لذا المسألة ستحتاج منكم إلى جهد مضاعف والبركة في القليل أنا لا أحتاج إلى أعداد كبيرة ولكنها لا تعمل لو معي خمسة أو عشرة ولكن فعلا نذروا وأنفسهم لطلب العلم فقيدوا وكتبوا وحافظوا على الحضور فسيكون إن شاء الله تعالى من وراء ذلك خيرا كثيرا ماشي يا ابو مريض هنقدر يشغللنا الطلب نعم يوم الجمعة فيه يوم الجمعة الدكتور صبري النسبة اللي هنا يعني ما نستطيع ولذلك أحبتي سيكون إن شاء الله تعالى طريقة المدارسة هي فك لرموز الكتاب يعني ممكن ناخد في اليوم قرابة الخمسين صفحة في المادة هذه محتاجة منك أنك ترجع البيت تلخص وتكتب وتبيض تحتاج إلى جهد لو مجرد الحضور فقط لن تستفيد شيء ولذلك إخوانكم جعلوا الحضور شرط من أجل أن تعرف فينبغي أن تحافظوا بارك الله فيكم على الحضور سنبتدع بالاعتقاد لأنه المطلب العالي وهو أساس التوحيد وأساس الإيمان وأساس قبول الأعمال معنا كتاب شرح كتاب معارج القبول بشرح سلة من الوصول إلى علم الأصول في التوحيد لمؤلفه الشيخ حافظ ابن أحمد حكيمي رحمه الله تعالى ميزة هذا الكتاب التي تميزه عن بقية الكتب تكمن في أن الشارح هو المصنف فهو أعلم بمراده وألفاظه صح ولا لا لأن سلم الوصول للنظم لحافظ ابن أحمد حك، والشارح للسلم هو حافظ ابن أحمد حك. فأعلم بمراد نفسه وهذه أكبر ميزة تميز هذا الكتاب أصل هذا الكتاب أرجوزة ومعنى أرجوزة يعني قصيدة منظومة على بحر الرجل وهي أسهل البحور لأنها لا تحتاج إلى روي واحد ولا إلى قافية واحده، ولكن من الممكن أن تجعل كل بيت مستقل، وهذا ما يميز الأرجوزات، ولذلك تجد أكثر التصانيف في العلوم الشرعية أراجيز، فأرجوزة سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد. من أسهل الأرجوزات التي كتبت في هذا الفن وفضلا عن ذلك أن المصنف أو المؤلف متأخر ومن ثم جمع علوم من سبقه والمآخذ على كتابه نادرة جداً وقل كتاب يسلم من المراجعات ولو كتب لشخص ان ينظر فيما كتب لكان كل مرة يراجع فيها ما كتب يحتاج الى تصويب ابى الله الا ان تكون العصمة لكتابه ويحكى ان الشافعي نظر في كتاب الرسالة أربعين مرة وكل مرة يصوب ثم قال أبى الله إلا أن تكون العصم لكتابه أو كما نقل عنه لذلك كفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه والكتاب في مجموعه من أجود الكتب وأيسرها لأنها كتبت بلغة المعاصرة لن أتكلم عن ترجمة حافظ ابن أحمد حكمي وسأتركها لكم لتقرؤوها وتراجعوها قدم المصنف في شرح هذه الأرجوزة بمختصر لاختلاف الفرق الإسلامية وأستطيع أن ألخص ذلك في كلمات فأقول وبالله التوفيق إن عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان عصرا صافيا ليس فيه غبش ولا خلط وليست فيه بدعة ولا هوى إلا ما كان من بعض الحالات التي وئدت في مهدها كما حصل ذي الخويصرة اليماني التميمي الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قسما ذات مرة فقال يا رسول الله اعدل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويحك من يعدل إذا لم أعدل وهم عمر أن يضرب عنقه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كفه وأخبره أنه يخرج من نسل هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من من الد... من السهم كما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وبين صلى الله عليه وسلم علامة ذلك رجل إحدى يديه كثدي المرأة أو كثدي المرأة أو كالببعة تدردر. فكان ذلك في الخوارج. الذين خرجوا على أمير المؤنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولكن ما كان للبدعة أن تظهر ولا للفتنة أن تشر، ورسول الله بينهم والوحي ينزل فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم أطلت البدعة برأسها في عهد الصديق متمثلة في التأويل الفاسد على يد مانع الزكاة عندما تأولوا بعقولهم الفاسدة قول الله جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم فقالوا إن الآيات تأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأخذ منا الصدقة وقد مات النبي وأخبر أنه سيصلي علينا ومن يصلي علينا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأولوا تأولا فاسدا ولكن الصديق شمر لهم وقاتلهم قتال المرتدين ووأد الله تعالى الفتنة وحمل الملة بالرأي السديد الذي وفق له الصديق وانتهت هذه الفتنة ومرت واجتمعت كلمة المسلمين ولكن ما انقبض الله تعالى اليه الصديق وجاء عند عمر إلا وظهرت بوادر بدعة جديدة أطلت على يد رجل كان يتتبع المتشابه يسمى صبيغ ابن عسل وكان يضرب القرآن بعضه ببعض ويعمل عقله فأدبه عمر بعراجين النخل حتى أذاح ما في رأسه، ووئدت الفتنة في عهد عمر، ولما انكسر الباب بقتل عمر دخلت سيول الفتن على أمة الإسلام تموج موج البحار، وأتى عهد عثمان. فأطلت فتنة الخروج على الولاة وانتهت بقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه صابرا محتسبا وهو يقرأ القرآن وهذه البلوى التي أصابت عثمان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها ولما مات وقتل عثمان ظهرت الفتنة أشد متمثلة في اتجاهين اتجاه الخوارج المارقة الذين كفروا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ منهج التكفير يطل ك اتجاه وفي المقامل بدأ يظهر تيار التشيع والرفض ثم ظهرت القدرية في أوائل الخلافة المروانية وبدأ في القرن الثالث الهجري يظهر فكر الاعتزال والمدرسة العقلية ثم نشأ من بين التيارات مذهب الأشاعرة والما في أواخر القرن الثالث الهجري وأوائل القرن الرابع ثم ظهرت المرجئة وتغلغلت الجهمية والكرامية والكلابية والسالمية إلى أواخر هذه القائمة التي يطول شرحها. فكان القرن الأول يتميز بصفائه ونقائه مع بعض الغبش، لكن سرعان ما كان ينتهي. ولذلك لم توجد مصنفات. في العقيدة في هذا القرن وهذا القرن تميز أنه لا توجد عنه مصنفات لأن الفطرة سوية والسنة موجودة والبدعة لم تكن مشتهرة القرن الثاني تميز بقلة المصنفات وفي بعض المسائل كالرؤية والأسماء والصفات والإيمان والقدر لكن القرن الثالث كثرت فيه المصنفات جدا في هذا الباب بأسماء مختلفة وظل الأمر على هذا بفتنة خلق القرآن وخفائس سنن المرسلين من خلال سيطرة المعتزلة على مناحي الحياة إلى أن قيد الله لهذه الأمة في القرن السادس الهجري شيخ الإسلام التيمية رحمه الله تعالى فجعله الله تعالى سببا لنصرة مذهب أهل السنة والجماعة من جديد ولذلك حنق وأصحاب المذاهب على شيخ الإسلام كبير لكن لا تزال هذه الطائفة التي على منهج أهل السنة والجماعة ظاهرين على أمر الله لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك هذا كان ملخص لهذه الحقبة من تاريخ أمة الإسلام أرجو أن تكون قد وضحت في أذهانكم وتصورتم تصورا صحيحا لتسلسله وظهوره أما سبب نظم المتن وتأليف الشرح فكان طلبا من شيخ حافظ ابن أحمد الحكمي وهو الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى رحمة واسعة إذ طلب من تلميذه النجيب أن ينظم مختصرا يسهل حفظه على الطالبين ويقرب مناله للراغبين ويفصح عن عقيدة السلف الصالح فأجابه مستعينا بالله تعالى راجيا السواء فنظم المثنى فلما لقى القبول والاستحسان وطلب منه أن يجعل له شرحا فكتب المعارج فالمعارج هو شرح للسلم وبدأ المصنف رحمه الله تعالى كعادة المصنفين من أهل السنة بالبدء بالبسملة والاستعانة بالله تعالى وحمده والصلاة على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ومما يجدر ذكره أن المصنف بعدما حمد الله تعالى فرق في الشرح بين الحمد والشكر فقال اختلف العلماء في معنى الحمد والشكر هل هما مترادفان او لا فذهب الى ترادفهما ابن جرير الطبري صاحب التفسير وجعفر الصادق وغيرهما وذهب جماعة من المتأخرين الى التفرقة بينهما ولكنه ذكر فروقا دقيقة بين الحمد والشكر فجعل كل منهما عاماً من وجه وخاصاً من وجه فالحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه سواء كان الإحسان إلى الحامد أو لم يكن والشكر لا يكون إلا على إحسان المشكور إلى الشاكر ومن هذا الوجه كان الحمد أعم. فهو الذي يحمد على كل شيء سبحانه وتعالى حتى على المكروه لكن الشكر يشكر في حد يشكر على المكروه والحمد لا يكون إلا لمن لله تعالى فهو الذي لا يحمد على مكروه سواه فالحمد يكون في السراء والضراء أما شكر لا يكون إلا على النعمة على السراء لكن الحمد لا يكون إلا بالقلب واللسان أما شكر فيكون بالقلب واللسان والجوارح قال الله تعالى اعمل آل داود شكرا إذا الشكر أعم من جهتي أنه بالقلب واللسان واليد أي من جهة أنواعه، والحمد أعم من جهة أسبابه. ثم انتقل بعد ذلك إلى القول في كلمة الشهادة، فقال وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن.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 لمن أراد منهج الرسولي سألني إياه ما لا بد لي إلى مثال سؤله الممثلي سألني إياه لا بد لي من سؤله فقلت مع عجزي ومع اشفاقي معتمدا على القدير الباقي اعلم بأن الله جل وعلا هذا أول العقيدة. تلك كانت مقدمة قال اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدا وهملا بل خلق الخلق ليعبدوه وبالإلهية يفردوه فالله عز وجل ما خلق الخلق إلا لهدف واحد ألا وهو عبادته وحده فقال تعالى وما خلقت الجن والإنث إلا ليعبدون فما هو معنى العبادة العبادة معناها في اللغة التذلل والخضوع طريق مذلل طريق معبد طريق ممهد طريق لا شوك فيه ولا عقبة مش كده وأما في الاصطلاح فعرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأنه اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، وقد ذكر العلماء شرطان لصحة العبادة، الأول الإخلاص والثاني أن يكون على الكتاب والسنة وهذا معنى الصواب فلا يقبل عمل إلا أن يكون خالصا صوابا وإخلاصه أن يكون لله وصوابه أن يكون على السنة وجعلوا للعبادة ركنين كمال الذل والركن الثاني كمال الحب وهذا لا يتوفر إلا في عبادة الله جل وعلا فلا يحصل كمال الذل إلا لله ولا يحصل كمال الحب إلا لله، ولا يجتمعان إلا في الله جل وعلا. وهذه أركان العبادة. يبقى العبادة لها شرطين لها ركنين. بالنسبة لشروطها الإخلاص والمتابعة. وبالنسبة لأركانها كمال الذل مع كمال الحب. هذه مهمة جدا. العبادة التذلل والخضوع وهي اسم جامع لكل ما يحب الله تعالى ويرضاه من الاقوال والاعمال الباطنة والظاهرة وشروطها الاخلاص والمتابعة واركانها كمال الذل مع كمال الحب من يعرف يقول الكلمتين اللي أنا قلتهم دول كم واحد فضل لا قبل اسم الجمع ده تعريف للصلاح تعريف اللغة ايه التذلل للخدوء احسنت احسنت بارك الله فيك احسنت بارك الله فيك اركانها احسنت بارك الله فيك كلمتين بساط وسهلين ولخصه لك مواضيع كثيرة جدا وضحت انتقل المصنف بعد ذكره للعبادة لقضية المواثيق التي أخذها الله تعالى على العباد والمواثيق عندنا ثلاثة ميثاق عالم الذر وميثاق الفطرة وميثاق إرسال الرسل إبا الموثيخ كم ميثاق ثلاث ميثاق عالم الذر وهذا لا يذكره أحد لكن أخبرنا به الله جل وعلا وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقول يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقول إنما أشرك أباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم آفة تهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون فهذا هو المثاق الأول وكلمة الذر معناها النمل الصغير صغير النمل قال المصنف أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذر وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره هذا لا تذكره ولولا أن الكتاب جاء به ما ذكره أحد فهذا والميثاق الأول على توحيد الله جل وعلا وعلا والأمة كلها أقرت بهذا الميثاق أما الميثاق الثاني فهو ميثاق الفطرة وهو لجميع الخلق أيضا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل مولود وكل من ألفاظ العموم والشموم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه فأخبر أن جميع بني آدم يولدون على فطرة الإسلام قال الله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي عن رب العزة جل وعلا إني خلقت عبادي كلهم حنفاء كلهم حنفاء وهذا والميثاق الثاني ميثاق الفطرة التي فطر الله الناس عليه أما الميثاق الثالث فهو ميثاق رسال الرسل قال الله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وهذا هو نور الشريعة فعندنا نور الفطرة ويأتيها نور الشريعة نور على نور كما جاء في بعض التفاسير أي نور الشريعة على نور الفطرة هذا والميثاق الثالث ميثاق إرسال الرسل أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذري وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره وبعد هذا رسله قد أرسله لهم وبالحق الكتاب أنزل لكي بذ العهد يذكروهم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 ولازم الإعراض عنه والإباء فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين فمن لم يؤمن بهذا الميثاق لم ينفعه الميثاق الأول ولا الثاني. ولذلك التكليف بإيه؟ بإرسال الرسل وإنزال الكتب وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فالتكليف ببعثة الرسل وإنزال الكتب حتى لا يكون للناس حجة ويقولون ما جاءنا من, من نذير فتأتيهم الرسل والنذر حتى لا يكون لهم على الله حجة هذه المواثيق الثلاثة إذا المواثيق الثلاثة مثاق عالم الذر والآية في صورة الأعراف ميثاق الفطرة والآيات والأحاديث كثير وميثاق إرسال الرسل وهو الذي به التكليف وعليه العذاب وضحت من يذكر هذه الموثيق الثلاثة فضل أنا عايز تحفظ الآيات يا جماعة والأبيات <تصفيق> الآيات والأبيات وأنا يعني في الاختبارات لا بد أن تكون هناك درجة كبيرة على حفظ الشواهد سواء القرآنية أو النبوية أو المنظومة من سلم الوصول هذا عليه عشرين درجة في الامتحان ولا يصلح أن يكون طالب علم لا يستحضر الدليل. فطبعا إلى أن يسر الله عز وجل عليك بختم القرآن فلا بد أن تفرغ وسعك في حفظ الأدلة من الكتاب والسنة على ما تقول ميثاق الأول ميثاق عالم الذر وإذا أخذ ربك ميثاق الثاني ميثاق الفطرة حسن أحسنت السلام عليكم وقعي بالسناد ماشي أحسنت بارك الله فيك مثاق الثالث إرسال الرسل طيب ما هو المثاق الذي يكلف الله به العباد طيب من كذب بهذا المثاق هل ينفع الميثاق الأول والثاني لا ينفع الميثاق الأول ولا المثاق الثاني ونقف عند بيان أنواع التوحيد والتوحيد ينقسم إلى قسمين توحيد معرفة وإثبات وتوحيد طالب وقصد وهذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم أرجو بارك الله فيكم أنا معي على هذه النسخة ستة وستين صفحة نحيزهم يقرأ ويلخصوا عايزهم يلخصوا في خمس صفحات ستة وستين صفحة تلخصهم في خمس صفحات نعم كل اللي انت سمعته ده النهاردة واضن ان اخوانكم لان التسجيل صوتي فقط حيسفر رفعه بسرعة فممكن تنزلوه من على الموقع وتلخصوه خلاص هذا امر يسير ان شاء الله تعالى. لو ممشينا بالطريقة دي وانتوا ساعدتونا ولخصتوا وكتبتوا وذكرتوا وحفظتوا الأبيات إن شاء الله بإذن الله يعني المقرر ما ياخدش معانا بإذن الله ست محاضرات ستة بتلتمائة صفحة مش كده لو في خمسين يعني بتلتمائة صفحة ممكن يوصلوا أكثر من ذلك إن شاء الله لأن فيه فصول أبواب هنعديها على السريع